أربعة. استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه. ما رأيكم أن نزور مخيم اللاجئين؟ فكرة رائعة يا أستاذ متى سنذهب وماذا سنأخذ معنا؟ سنذهب في عطلة نهاية الأسبوع وسنأخذ بعض الهدايا للأطفال وللرجال وللنساء. ما الهدايا التي سنأخذها؟ سنشتري لهم الألعاب والملابس والأقلام والدفاتر كم يستغرق الطريق إلى المخيم؟ يستغرق الطريق خمس ساعات ما رأيكم أن نخذ الأطفال إلى حديقة الألعاب القريبة من المخيم؟ هذه فكرة جيدة وسيشعرون بالفرج والسرور لماذا سنقوم بهذا يا أستاذ؟ لأن المؤمنين إخوة ويجب على المسلم أن يساعد إخوته المسلمين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أستعذ بالله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع شكرا يا أستاذنا على هذه المعلومات المفيدة